بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا ذعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وَكمْ أأَْرسَنا مِن نَّبم فِي الأوولين وَماَا يَأتيهِم مِ النَّبين إَِّا كَالوا بِهِ يسْتَهزِئون فَأَهلَْنَا أَشَدَّ مِنهُم بَطَشَهُ وَمضامَثَلُ الْ الأوولين وَولئِن سَألْلتَهُم من خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَضَّلَ يَقولُ خَلَقَهُ العزيِيزُ العليم.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 والذي خَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة رَبِّكُمْ إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقربون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إن الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَاصِ غَيْرُ مُبِينٍ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 أم آتيناهم كتابا من قبره فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبرك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِلَّا قَالَ مُطْرِفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 وَجَدهاَا كلَمةًَ بَقية فيِي عقيبِهِلَعَهُم مِرجعون بلمَ تعتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُم حََّ جأَهُ الحَّ حتىَ جأَهُ حَقّ رَسُول مُبين وَلَما جَأَهُ الحَقُّ قَوا هذا سحل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 وَرَفَعْنَا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة رَبِّكَ خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا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 وَأَخَذْنَاهُمْ بِعَذَابٍ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُوا لَمْ تَقَمْ لَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أجمعين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 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خاردون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ